Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal laili itha yaghsha Wal laili itha yaghsha Wan وما خلق, الذكر والأنثى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى, وصدق بالحسنى فسنيسره, لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِيهُ لِلْعُصْرَ فَسَنُيَسِيهُ لِلْعُصْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يغني إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ والأولى, وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى La yaslaa ila al ashqa. La yaslaa ila al ashqa. Al lazi kazzab wa tawalla. Al lazi الذي يُتيما له يتزكى، الذي يُتيما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تُجذَّى، وما. إِنَّ الْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى إِنَّ الْتِغَاءَ